I'm <laughs> قال لي يا صاح خلّي قلت صعبني إني يا خلي قال ليش وقلت خلّي مهما صار الله يخلي قال لي يا صاح خلّي قلت صعبني إني يا خلي قال ليش وقلت خلّي مهما صار الله يخلي الخلاف في ويروح تصفى بعده النفس والروح ما يظل ما Życzę sobie z tego powodzenia, bo już خلنا لك يا ما سامحني ويا ما كنت انا اللي حيل غلطان عمره ما زاد ما سمع صدق اي واشي يبتسم له يقول ما شي ma صافي ما يعني لو يوم انتعكر نصحى نصحة تاني يوم حلوين الحياة ملحن وسكر ما حلت الا بالاثنين يعني لو يوم انتعكر نصحى نصحة تاني يوم حلوين بيننا ايام وسنين ما هو يوم ولا هو يومين والقدر محفوظ في العين ما خلي وانا خله